والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا